الله اصطفى ادم وحو آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من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 وهو طائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنه يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وَما كتَ لديهِ إذ يَخْصمون إِذقالَالَةِ الملائكَة يَ مَريَمُ إِ الله يُبَّرك بِكَلمَة م حسصُهُ الْ المسمح عسَابُ مَرَمَ وَوجهها عسَابُ مَرَمَ وَجهَا فيِي الُّنياَ والآخرَِةِ وَمِنَ المُطَربين وَُكَلقِم النَّاسَ في المَهْد وَكَهلَ وَمِن الصَّالِحين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 فبيذن الله وَنَبوب ب بما تَأكُونَ وما تذخِونَ في بوتكم إ في النذكَ ل آيةَك منكُ دؤ مين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 ارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ وَنَصَارَى اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ والله خير الماكرين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 اد الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم باللكم فيكون الحق من ربك فلا تكونن الحق من ربك فلا تكن من المنتظرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَقُ تلَ ونَد وَبنأَنا وَابَنَكُم وَونِسَنا وَونِسكُم وَنفُسَنَ وَوفُسَكُمكُم ثمُ نَبَتَهِ فَنَجعَ عَنَ تَو اللهِ على الكَادبِين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فَإِنَّ الله عليم بالمفسدين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ به شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والانجيل والانجيلم انلا من دعي افلا تعقلون ها انتم ها بحاججةً فيِي مَا لَقُ بِهِ عْبُ فَلِمَدُ حجونَ فيِي مَا لَْسَسُ بِِ عبْ علم واللهَّهُ علملَم وَأَوَاتُم لا تعلون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن, إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة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 لَمُن وَقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَوَجَّهْنَا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي أتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيب الله يرتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفغل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطان يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دهت عليه طائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتغون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق له في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله الا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند